يَسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن زَيْنٍ فَطِرٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن الثَّمَرَاتِ نَخِيلٍ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ تَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ إن ذَلِكَ ذلك لآية لقوم يعصنون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلنا.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 ثُمَّ الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَأْئِيهِ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فهم فِيهِ سَوَّاءٌ ۚ أَتَأْتُونَ مَتَاعَ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۚ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَمْ